شبكة الذكر الحكيم تقدم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الذين آمَنُوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمَنُوا وَعَمِلُوا هم وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَامُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لزلفى وحسن مآب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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فأين للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لِدَاوُودَ سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد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 قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصحاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن السني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لهم اهلاً ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الأبواب متكئين فيها إدعون فيها بفاكهه كثيرة وشراب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 هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوجئ مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين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 قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين